أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أعرض من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خنبهم من نفسهم برای yeah. آن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً قفيفاً فمرت به فلما أدخلت إذ قال لأبيه وقومه ما هذه كماثير التي أنتم لها عاكمون قالوا وجلنا آبانا لها عبدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من الله إلى كيدا أصنامكم بعد أن تظلم البريق زَرَأَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَظْهَرَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منير وإذا قِيلَ لَهُ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأَمْوَنِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْفَظُ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُوْحِ لَمَتْعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُطَهُرُهُمْ إلَى عَذَابٍ غَنِيٍّ آلِجَدَرَةُ عَشْرَةٌ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 وَبَادَ فَفِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يَغْرِقُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْحَكَمِينَ فَاخْتَبِرُوا يَا أُولِي